يا منوت الروح يا منوت الروح من ضمش تلي حش القلب تل ورزي القامه ويا بنت يوم ان الغلا زمش تمي على القلب من خلفها وقدامه ويا تلعه الترجيده لا من قلتيه بفمش ودعتك الله حبنا يذبح يامه من يبقى قايل سقلها روحتي يمش ما كنسق الله عصر الحب ويامه الشخص في عين من يغليه لا همش ما يطيح لها دمعة اللي تطيح لها هامر وفي بابو زيت قبل يموت ما لمش وهزي قوام اللي هندم كن هندامة الصيلة قناها خالش وعمش ولها عقيدة النشامه يكرب احزامه وخليني يطيح خليني أطيح من من حرش لا كمش طيحت كبيراً ما عاد تشلها عظامه مجرم غوغش عليه نشربه من دمش ما دام بعدش بداية لحظته اعدامه ونطول البعد ما طال ليه مش أنتيف وجهي وجه الشعر والهامة في القلب كنشف حضني بيش ولا مش إلين موت الغلا وكفناء احلام الين موت الغلا مكفن احنا بوح عبدالله وللمتابعة وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود وعشرين سبعين سبعين 7 اي بوح عبدالله